الدرس الثالث في القدس الشريف واحد استمع للعبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور المسجد الأقصى قبة الصخرة الحرم القدسي الحجر المعلق